ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا 114. وإن الشياطين على الكافرين تأزهم أزا 115. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا 116. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 117. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 لقد أحطاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا